فالملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات والَّذينكَ فَكَ الذَبُ ب آayaتين فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ ن والله لو خيروا ذاقيب لن يدخلنهم وإن الله العليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عنقب به ثم اللَّذِى نَعْمُ الظَّفَر lang إن الله لطيف خبير or in